كلا إن كتاب الفجان لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب يومئذ للمكذبين الذين يكذبون تتلى لي هي انا كنا كنا نسافر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصار الجحيم كلا إن كتاب الأذرى لفي عين وما أذرك ما عليون <تصرفون> <تصرفون> إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يوم دارِفُ فِي يَوْدِهِ النَّضْرَةَ النَّعِيمُ ذِكَ فَتَن فَسمُ تَنافِيسُ وَِّذاجُ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتحين وإذا رأوهم قالوا إنها إن <تصفيق> آمنوا